فكنا مع كلامي أو مع قولي المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى كلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات وقرأنا كلام الشارح الشيخ عبيد رحمة الله عليه كاملات غير مخلوقات دائمات أزلية قفنا عند هذه غير مخلوقات دائمات أزلية قال الشارح غير مخلوقات لأن الله عز وجل هو الخالق وحده لما تكلم نعم أنه يتكلم عن صفات الرب تبارك تعالى قال غير مخلوقات لأن الله سبحانه هو الخالق وحده وما سواه من العالم مخلوق فالعالم كله إنسه وجنه وملائكته وسماؤه وأرضه كله مخلوق لكن ذات ربنا وصفاته غير مخلوق، هو خالق سبحانه، وصفاته كذلك تتبع الموصوف لا يجوز أن يقال أنها مخلوقة أبداً، لكن ذات ربنا وصفاته غير مخلوقة. قال وصفاته دائمة بدوام ذاته، دائمة بدوام ذاته يعني كما أنها أزلية بأزلية ذاته. فهو السميع سبحانه أزلا وأبدا وهو القدير سبحانه أزلا وأبدا وهكذا دائمة بدوام ذاته فإذا يتحصر عندنا وفي نفوسنا وفي عقيدتنا في صفات الله عز وجل أنها أزلية بأزلية ذاته والأزل قلنا الذي ليس له بداية كما أن الأبد الذي ليس له نهاية أزلية بأزلية ذاته فليس منها شيء حادث حادث يعني كان غير موجود ثم حدث مخلوق يعني كان منها شيء غير موجود ثم حدث ليس في صفات الله شيء لم يكن متصفاً به ثم صار متصفاً به لم يكن سبحانه غير قدير ثم صار قديرا أو غير سميع ثم صار سميعا تعالى الله عن ذلك بل صفاته أزلية بأزلية ذاته ليس منها شيء حادث وأنها دائمة بدوام ذاته عز وجل وهو معنى قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والبعض وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء الأول والآخر والظاهر والباطن هذا من من أذكار النوم هذا الحديث لكن فيه شرح لا مزيد عليه لمعنى هذه الأسماء من أسماء الله الحسن الأول والآخر والظاهر والبعض ثم نقل الشارح كلام ابن القيم رحمه الله عليه في بيان هذا المعنى بهذه الأولية والآخرية والظاهر والبعض قال ابن القيم فمعرفة هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والبعض هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، يعني يتأمل فيها تأملا جيدا عميقا حسنا في معنى هذه الأسماء الأربع أن الله الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء. قال ابن القيم فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه ليس قبله شيء. وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سوى تفنى كل الخلائق يبقى هو الآخر سبحانه وتعالى فأوليته سبقه يعني معنى أوليته سبقه لكل شيء وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء يعني بعد ما يفنى كل شيء يبقى هو سبحانه قال وظاهريته هذا شرح الآن الأول والآخر وظاهريته يعني الظاهر سبحان فوقيته وعلوه على كل شيء هذا معنى أنه الظاهر العلو العالي سبحانه قال وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقصد لغة يقتضي العلو وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه هذا يشرح في معنى العلوغة يريد أن يبين منه معنى اسم الله الظاهر الظاهر أما بطونه سبحانه يقصد معنى كلمة أنه بعض كونه بعض إحاطته بكل شيء لا يخفى عليه شيء مهما كان خفيا مهما كان في الصدور في أعماق البحار لا يخفى عليه شيء مهما كان في باطن الأرض يحيط به سبحانه قال وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه مع علوه سبحانه على كل شيء وهذه ظهوره لا يخفى عليه شيء ويعلم كل شيء وهو قريب من كل شيء وهذا معنى أنه الباطن سبحانه وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهذا لون يعني هذا نوع وهذا نوع. قال فمدار هذه الأسماء الأربع من الأول والآخر والظاهر والبعض على الإحاطة محاوته سبحانه بكل شيء في الزمان والمكان. أما الأول والآخر فالزمان هو الأول الذي ليس قبله قبله شيء وولذي يبقى بعد كل شيء نتكلم عن الزمان. أما علوه على خلقه وقربه من كل شيء فهذا المكان. فقال وهي إحاطة يعني. يعني هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن تبين عظم إحاطته سبحانه بكل شيء زمانا ومكانا فقال وهي إحاطة ثاني ابن القيم زمانية ومكانية فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليته سبحانه وكل آخر انتهى إلى آخري آخريته فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، قبل أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء. سبحان، هذه حاطة زمنية، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، لا يخفى عليه شيء في أي مكان، حاطة مكانية. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول يعني قدمه والآخر دوامه قدمه يعني أزليته قدمه من غير بداية أزليته فالأول يعني اسم الله الأول قدمه والآخر دوامه يعني أبديته وبقاءه ودوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى على كل شيء بظهوره ودنى من كل شيء ببطونه فلا توارى منه سماء أو فلا تواري منه سماء سماء هو مضبوطة توارى لعلها تتوارى لكن فلا تواري منه سماء سماء في السماء تغطي سماء أخرى للرب سبحانه ولا لا أرض شيء من الله سبحانه لا يمكن لأرض أن تختبئ خلف أرض حتى يغيب علمه عن الله تعالى، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، لا يحجب عنه شيء ظاهر، لا يمكن أن يخفي تحته شيء باط يخفى عن الله، بل الباط له بل الباط له ظاهر والغا يعني عنده والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية، فهذه الأسماء الأربع تشتمل على أركان التوحيد. فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا مازلنا مع كلام ابن قيم قال والتعبد بهذه الأسماء رتبتان التعبد بهذه الأسماء الأربعة رتبتان الرتبة الأولى أن تشهد الأولية أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء أن تشهد يعني أن تنتبه لهذا المعنى أن لا يغيب عن بالك هذا الشهود أن تصل إلى مرتبة المراقبة لهذه الأسماء فتدرك أنه سبحانه وتوقن وتؤمن بأوليته وآخريته وظهوره وبطونه قال فالمخلوق يحجبه مثله مخلوق يمكن يختفي خلف مخلوق مخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوم والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه تعالى بأوليته لكل شيء وسبق وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من أفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره انتهى كلام ابن القيم الآن يشير إلى ثمرة ثمرة الإيمان بهذه الأسماء الأربعة من شهد وأيقن أوليته وآخريته وظهوره وبطونه يعني صار عبدا لله تبارك وتعالى ربما يصل إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودائما كلام ابن قيم، دائما كلام ابن قيم فيه هذه الجماليات وهذه اللفتات وهذه المعاني العظيمة وله عناية بمعاني الأسماء الحسنة ربما لا تجدها لإمام آخر كابن القيم رحمه الله عليه قال مقيده الشيخ عبيد هذا هو المنهج الحق السبيل الصدق اعتقاد المسلم أن الرب عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته بأنه الأول الذي ليس قبله شيء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء قال المزني رحمة الله عليه وهو يتكلم عن صفات الرب وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد أسماءه وصفاته ليست بمحدثات ذكر ذلك الشيخ عبيد ليس منها شيء حادث يعني لم يكن يوما ما الرب ناقص تعالى الله عن ذلك ثم جاءته صفات جديدة أحدثت محدثات وزاد بها كل كلباً هو سبحانه بأسمائه وصفاته أزلي أبدي تبارك وتعالى قال الشارح ليست بمحدثات لأن المحدث يبيد يبيد ويفنى وكذلك ربنا عز وجل ليس ناقصا، ولم يكن يوما ناقصا، تعالى الله عن ذلك فالناقص يحتاج إلى زيادة فالنقص وصف للمخلوق ولهذا فإن المخلوق يحاول أن يزداد صفات يضمها إلى ما هو سابق إلى ما عنده يسعى الإنسان دائما إلى أن يكمل نفسه لأن يحصل من الصفات ما يكمل بنا هذا الإنسان العاقل يعني دائما يسعى لأنه يعرف نقصه ومعلوم من صفاته لدى بني جنسي أما الرب عز وجل فليس كذلك لأنه الكامل الذي ليس فوق كماله كمال سبحانه وتعالى هذا شرحه لكلمة المزني رحمه الله وليست يعني الصفات صفة الرب وليست بمحدثات فتبيد تبيدا تنتهي تنتهي بعد الشيء تهى ولا كان ربنا ناقصا فازل. قال المزني رحمه الله جل صفاته عن شبه صفات المخلوقين جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قال الشارح رحمه الله تعالى المقصود بأن المسلم يجب عليه التخلي عن تشبيه صفات الرب بصفات المخلوقين لذلك قال جلت عظمة من الجلال وهو تعظيم الرب وتنزيهه عما لا يريق به وهنا يقصد به من مماثلة المخلوق لأنه سبحانه ليس كمثله شيء جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين قال ولهذا قال جلت يعني عظمت قال الشيخ كما يجب على المسلم أن لا يتخيل شيئا نحو ذات الرب عز وجل وصفاته لا يمكن أن يدركها, أن يدركها خيالك ولا فكرك أبداً فإنه مهما تخيل وفكر فلن يصل إلى مبتغاه مهما حاولت تخيل الرب وصفاته لا يمكن أن تصل أبدا بل نهاية أمره الوسوس أكلام الشيخ عبيد رحمه الله تعالى من دخل في هذه المداخل سينتبه الأمر إلى الوسوس فالواجب علينا إذن الإيمان بأسماء الله وصفاته على وفق ما في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة على وفق ما في الكتاب الكريم إذ لا مصدر لبيان هذا الباب إلا كتاب السنة ولا يجاوز ذلك لا يخترع شيء من عنده ولا يتخيل شيء من عنده ولا يزيد شيء من عنده بل ما جاء في الكتاب يسنا قلنا به إثباتا وما جاء نفيه في الكتاب يسنا قلنا به نفيا وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات لا نخوض فيه هذه قاعدة الأسماء والصفات في عند أهل السنة من جهة الإثبات والنفي ما الذي يثبت منها وما الذي ينفى منها ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته وما نفاه الله عن نفسه ننفيه كما نفى عن نفسه الولد والصنة والنوم والتعب ننفيه وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات لا نستخدمه لا نفي ولا إثبات لا نقول به لا نفي ولا إثبات لذلك تجد أهل السنة في كلامهم على الرب يحرصون غاية الحرص على استخدام الأنفاذ الشرعية على استخدام الألفاظ الشرعية لا يستخدمون مصطلحات متكلمين بالجسم والهيولة والعرض لا يستخدمون هذه المصطلحات لأن لم نتكلم في جانب الرب جانب مقدس فلا نستخدم فيه مصطلحات قد تهلك الإنسان لا نتكلم فيه إلا باليقين واليقين ما جاء في الكتاب والصنة فما وصف الله به نفسه نصفه به سبحانه في الكتاب والصنة وما نفاهن فيه وما لم يرد فيه نفن ولا إثبات فهو غير مستخدم في حق الرب لا نسعمل لا نفن ولا إثبات قال في الواجب عليه إذن يعني على العبد الإيمان بأسماء الله وصفاته على وفق ما في الكتاب الكريم والسنة الصحيح ولا يجاوز ذلك ما زيدش واعتقاده يعني مما يجب على كل مسلم أن نصوص الصفات سواء كانت آيات منزله أو سنة صحيحة أنها حق على حقيقتها. هذه من بحث الواصدين. كل ما ورد في كتاب والسنة من أسماء الرب وصفاته فهي حق على حقيقتها. يعني على معناها الذي يفهم منها، ذي هو ظاهرها. أنها حق على حقيقتها يجب أن يصان ذلك عن التخيلات الباطلة والظنون الكاذبة. فكل ما أخبر الله به عن نفسه نثبته و. نصونه عن الأوهام والخيالات والوساوس والله سبحانه وتعالى حين ندب عباده إلى التفكير فإنه لم يندبهم إلى التفكير في ذاته ولا في صفاته وإنما ندبهم إلى التفكير في المخلوقات لم تأتي آية وحديث يقول تفكروا في الرب تفكروا في الرب أو في كيفية صفاته لا أعمرنا الله لنتفكر في المخلوقات لأن عظم المخلوق تلال على عظم الخالق فنحن لا نتفكر في الله وأسماءه وصفاته إذا تفكرنا فيها فالمقصود في معانيها التي تؤثر فينا خوفاً ومحبة وشوقاً وإنابة وتوباً كالتفكر في اسم الله العظيم الذي يخوفك وفي الله الودود الذي يقربك لكن التفكر في الصفات معانيها أو عفواً يعني أوصافها أو كيف يعني حقيقتها كيف شكل اليد الرب هذا لا يفكر فيه الإنسان لأنه لا يمكن أبداً أن يجد لذلك جواباً حتى يجره إلى الوسوس إذارة تتكلم عن اليد وعن وجه الرب وعن وهذه كله ثبتة نثبت حق لله لكن لا نتفكر فيها تفكر يعني كيف تصل إلى جواب بتفكرك في كيفية يده تبارك تعالى لن تصل إلى جواب إنما ستقع في الوسوس و تشغل نفسك بأمر لم يأمرك الله بالتفكر فيه وإنما أمرته بالتفكر في خلقه سبحانه وتعالى في القرآن دائما يعني بيان عظيم هذه المخلوقات وما فيها من أدلة على وحدانية الرب تبارك تعالى كقوله سبحانه أفلا ينظرون إلى الابر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صديعت والآيات كثيرة تأمر الخلق بالتفكر في خلق حتى تفكروا في أنفسهم حتى أمرهم بهم يتفكروا في أنفسهم إلى آخر الآيات وأثنى على أهل الإيمان بتفكرهم فيما حولهم من مخلوقات الله عز وجل بأنهم بذلك ازداد إيمانهم قوة وامتلأت قلوبهم خشية يقصد لما تفكروا في خلقه سبحانه كقوله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وإلى آخر الآيات فأثنى عليهم بكونهم يتفكرون في هذه المخلوقات العظيمة ويستدلون بها على عظم عظمة الرب وعلى وحدانية الرب هذه الطريقة المثلى التفكر في هذه الخليقة وهذا النظام البديع الذي خلق الله عليه هذا الخلق ليستدل به العبد على وحدانية الرب تبارك وتعالى وعلى أسمائه وصفاته فيجد في خلقه دلالة على اسم الله العظيم ويجد في الخلق دلالة على اسم الله القدير ويجد في الخلق دلالة على اسم الله الودود واللطيف والقريب والمجيب وهكذا يكون التفكر في مخلوقاته أما التفكر في ذاته فباب لا يطرق ولا يمكن أن يطرق إنما يجر إلى الوساوس. هذا تعليق الشيخ عبيد رحمة الله عليه على قول المزني رحمه الله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين لا يمكن مهما كانوا أصحاب فطنة أن يعني يصل إلى كيفية أسماء ذاته تبارك تعالى ولا صفاته هذا باب لا يمكن أن يوصل إليه لا بالفطنة ولا بالذكاء وإنما بالنصوص قال قريب بالإجابة عند السؤال هذا كلام المزني رحمة الله عليه قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز، لا ينال تعزز يعني كونه, أو كونه عزيزا سبحانه قريب بالإجابة عند السؤال، عند الدعاء بعيد بالتعزز، لا ينال، لا يدرك، سبحانه، عزيز قال الشارح رحمه الله هنا أمراً أحدهما قرب الله عز وجل أخذها من قولي المصنف قريب بالإجابة عند السؤال والقرب الرباني قربان أحدهم قرب عنه وهو لكل أحد مسلم الكافر وبقية المخلوقات وهو قربه من جميع مخلوقاته المكلفين العقلاء وغيرهم من جميع مخلوقاته المكلفين العقلاء وغيرهم قريب منهم سبحانه لا يخفى عليه منهم خاف. وهذا يتضمن إحاطة علمه وتدبير خلقه وتصريف شؤونه كلها أمره وتدبيره لا يغيب عنهم منه عليه منهم شيء سبحانه وتعالى هذا قربه العام الثاني قرب خاص هذا مثل المعي العام والمعي الخاص قرب خاص وقربه من أهل الإيمان ومن هذا القرب أنه يجيب من دعاه من أهل الإيمان كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني من أهل الدعاء، من أهل الإخلاص، من أهل الإيمان، هذا قرب خاص مع قربه سبحانه مع من الجميع يخص أهل ولايته بقرب يجيبهم إذا دعوا، ويعطيهم إذا سألوا، ويعيدهم إذا استعذوا. قال وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحاب يوما وقد ارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل، ارتفعت أصواتهم. بالتكبير والتهليل قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني أرفقوا أو أشفقوا على أنفسكم بشويش على الواحك أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً عنيش ترفع في صوتك لماذا ترفع في صوتك بالذكر والدعاء لذلك الأصل في الأذكار والأدعي أن تكون سرًا إلا في مواطن ورد فيها الرفع كما في الحج كما في التلبية في الحج وكما ورد عن السلف في تكبيرات العيد ما عدا ذلك الأصل أن يكون الدعاء والذكر فيما بينك وبين الله كما قال الله سبحانه وتعالى ربكم تضرعا وخفيا وقال الله سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول هذا الأصل في الذكر والدعاء يكون هنا قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا مش محتاج ترفع صوتك كذا دعوت الله أو ذكرته ذكرتك إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده قال الشيخ عبيد رحمه الله عليه ويؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل يقرب كما يشاء لأنه ليس كمثله شيء وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة ما أنه ليس كمثله شيء إذن لا نقول كيف لا نتكلم نسأل في الصفات بكيف كيف الله قريب لا نسأل في الصفات بكيف كيف يقرب أبداً لا نقول كيف يدنو لا نتكلم عن أسماء الله وصفاته بكيف مع إيماننا بعلوه واستوائه على عرشه هو قريب من خلقه سبحانه لا يغيب عليه منهم شيء قال ليس كمثله شيء هذا هو الحد الفاصل قال الصاحب المتن الشيخ الإمام المزني قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال يريد أن يسرح آن بعيد بالتعزز لا ينال قال يقرر أهل السنة بأن الله تعالى قريب وعال في نفس الوقت فيقولون هو كما أنه عال من العلو على عرشه استوى سبحانه كذلك هو قريب فيجتمع في حقه عز وجل ما هو مستحيل في حق المخلوق يجتمع في حق العلو والقرب ولا يستحيل ذلك في حقه لأن هذا أعني اجتماع القرب والعلو في حقه قد جاء في وحي هو أخبر عن علوه وأخبر عن دنوه سبحانه فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفي السنة وهذا لأنه سبحانه ليس كمثله شيء ووحي الله سواء كان قرآن يتلى أو كان سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتناقض ولا يتعارض بخلاف المخلوق ولا يجتمع في حقه أن المخلوق لا يجتمع في حقه قرب وعلو أبدا إما قريب بعيد أما الرب سبحانه فهو عال على خلقه استوى على عرشه وهو قريب من خلقه تبارك وتعالى لا يغيب عنه من علمهم شيء قال عالن الإمام المزني قال عالن على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود عالن على عرشه بائن من خلقه ليس نعم موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود قال الشارح إذا عرفت هذا أيها المسلم واقنت ما قرره أهل السنة من أن الاجتماع العلوي والقرب لا يتعارف فهمت هذا الكلام. فهذا الذي قرره المصنف تأكيد لما سبق لما قال عالٍ على عرشه بائن من خلقه البائن المنفصل عنه هذا فيه الرد على من قال قالنا الله في كل مكان هذه القول القبيحة القول القبيح التي يقولها الجهمية ومن وفقهم أن الله في كل مكان لذلك كان السلف الأول لا يقولون كلمة بائن من خلقه حتى احتاجوا إليها لما ظهرت هذه القول المنكرة وما شبهها فقالوا أن الله عالٍ على عرشه بائن من خلقه حتى لا يظن أنه قريب يعني مخترد بخلقه بذاته تبارك إذا قلناه سبحانه قريب من عباده لا يعني أنه أن ذاته مخترطة مع خلقه هذا من أقبح الكلام هذا كلام الجميع الذين يقولون أن الله في كل مكان وينفون عنه العلوم ويستدلون بقوله وهو معكم أينما كنتم وقد بينا وجه الدلالة في هذه الآية وأن معيت السمع والبصر والعلم والإحاطة وليست معية الذات تعال الله عن ذلك قال هذا الذي قرره المصنف تأكيد لما سبق وزيادة بأن الله على عرشه وهو علو الذات هو بذاته العلي المقدس سبحانه وقد استوى على عرشه هذا معنى علو الذات لأن العلو الذي يثبت أهل السنة للرب للرب سبحانه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات أما علو القدر فيثبته الجميع وعلو قدره سبحانه في قلوب عباده الصالحين وعلو القهر وهو في قوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده يعني لسلطانه وتدبيره وملكه الذي لا يرد وحكمه الذي لا يعارض، فهو القاهر سبحانه حكمه الذي يمضي أما وهذا أيضا لا ينكره الطوائف الأخرى أما علو الذات فهو الذي ينكرونه لا ينكرونه ينكرون أنه سبحانه قد استوى على العرش كما أخبر عن نفسه وأنه يعني في, في السماء كما صحح النبي وسلم، وكما جاء في القرآن آمنتم من في السماء يخسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء إلى أدلة كثيرة جدا تثبت علو الرب سبحانه درسنا طرفا منها في الواسطية قال وهو علو الذات بائن من خلقه قلنا معنى بائن منفصل ليس مختلطا بخلقه وهذه الكلمة احتاج إليها آل السنة لما ظهرت تلك المقولات الخبيثة فاحتاج أن يبينوا أنه سبحانه مع علوه وكذلك مع قربه ودنوه من خلقه هو سبحانه بائن عنهم ليس مختلطا بهم تعالى الله عن ذلك بائن من خلقه والمعنى أنه ليس حالا فيه شيء من خلقه وله هو حال في شيء من خلقه الحلول الحلول والاتحاد دخول الشيء في الشيء كما يقول طوائف من النصارى أن الرب حل في جسم عيسى عليه السلام وهذه قول القبيح يقول طوائف من الطرقية في بعض زعمائهم والشيخ يقولون بحلول الله في, في أشياخهم وزعمائهم هذا الكلام منكر وقبيح وككلام النصارى أو أقبح هذا معنى ليس حالا فيه شيء من خلقه ولا هو سبحانه حال في شيء من خلقه بل هو بائن عن خلقه هو فوق عرشه وعرشه فوق سمواته وقد سبق الكلام على علوه تبارك وتعالى قال الشيخ الإمام الموزني رحمة الله عليه والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم والخلق ميتون بآجالهم يعني لما تحين الآجال التي كتبت لكل واحد منهم هذه الأجال تكون عند نفاد أرزاقهم نفاد الأيام مع نفاد الأرزاق شيء واحد وانقطاع آثارهم قال المصنف الشارح رحمه الله والمعنى أن كل نفس حد الله لها حد لا تجاوزه حد لها حد في الرزق وحد لها حد في الأيام وهما ينتهيان معا أو قريبا من بعض قال وذالك أن الله قد علم كل شيء عن خلقه وكتبه في اللوح المحفوظ ومن ذلك الأجل والرزق كل ذلك مقدر كل ذلك قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ. علمه تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا تتأخر. لا يفوتها. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني مكتوب في كتاب مؤجل بموعد معين. مخطوط للموعد بتاعه أم تحيين كي تموت. وفي الحديث إن أحدكم يجمع خلق حديث إبن مسعود الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك إني أربعون يوم النطفة أربعون يوم النطفة هذا الكلام وهذا التكوين من ألف وارمائين سنة هذا الذي في هذا الحديث كلام من ألف عام أربعين يوم النطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين وأربعين وأربعين هذين أربعة شهور ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات يعني ينفخ فيه الروح يعني يحيى ويؤمر بأربع كلمات ويقال له هذا شرح لأربع كلمات اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد وفي بطن أمه تكتب هذه الأمور الرزق والأجل والشقاء والسعادة كلها كتبت هذه الكتابة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ هذه مستنبطة من اللوح المحفوظ، مأخوذة من اللوح المحفوظ، لكن غير هذه كتابة عمرية، تلك كتابة على الكون كله لما خلق الله الخلق، ثم هذه كتابة عمرية، كتابة أخرى على عمر كل إنسان يكتب له كتابة ثانية، وهذه كتابة ثانية مقتبسة من الكتاب الأول، من الكتاب الأولى في اللوح المحفوظ لا تخالفها ولا تعارفها، لأن الكتاب كتاب الأولى لما خلق الله الخلق خلق القلم أول ما خلق الله القلم، ثم كتابة عمرية. على عمر كل إنسان إذا بلغ أربع شهور جنين ثم كتابة يعني في كل حول كل يوم في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم ثم هناك تصريف يومي كل يوم هو في شأن فيذكرون كتابة على الكون كل ثم كتابة عمرية لعمر الإنسان ثم حولية في كل حول في ليلة القدر ثم يومية وكلها ترجع إلى أم الكتاب ترجع كلها إلى, إلى اللوح المحفوظ لا تخالفه بل هي كلها مقتبسة منه فهنا إذا بلغ الإنسان الشهور الأربع إذا بلغ الإنسان الشهور الأربع جنين من شهور الأربع مولود بل جنين أربع شهور يبعث إليه ملك بكتابة هذه الأمور يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح يحيى فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع يعني ماشي على عمل أهل الصلاح فيسبق عليه كتابه لأنه مكتوب بأنهم الشقاء فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة إنما مكتوب من أهل السعادة ولا بد أن يحق عليه الكتاب وفي بعض ألفاظ الحديث يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس قال والخلق ميتون بآجانهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم وبيّن الشيخ عبيد رحمه الله تعالى هذا الباب أن الإنسان ينقضي أجله وينتهي حسب أو حسب ما كتب الله تبارك وتعالى ليس لهم أن يتجاوزوا ذلك أبدا لعلنا نكتفي الآن هذه نصف ساعة وأكثر نكتفي بهذا المقدار نسأله سبحانه وتعالى من أهل السعادة ومن أهل الرحمة وأن يغفر لنا ويعيننا على شكره وذكره حسن عبادته وصلي اللهم وسلم على محمد وعاله وصحبه الجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك